ولو نشأوا لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيّون ولا يرجعون ومن نعمّرهم نكّسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغيله إن هو إلا ذكر وقرآنٌ مبين ليظهر من كان حيا